موقع محب القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب ربنا إ ن ك جامع الناس دينك ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كداب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد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 لفضيله لعبرة ا ل د ك ت ا ر محمد راتب النابلسي ر المقنطرة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 ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن ا ل م آ ب قل أ انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات, جنات تجري خالدين فيها و أ ز و ا ج م ط ه ر ر ة و و ا ن م ن ا ل ل ه و ا ل ل ه بصير ب ا ل ع ب ا د ا ل ذ ي ن ي ق و و ل ن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار